قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَارٍ مِنْ حَمَاهِمْ مَسْمُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَرُونَهُ سَاجِدِينَ هم أجمعون إلا, إلا إبريس أن يكون مع السادرين قال إبريس ما لك أن لا تكون مع السادرين. شرع خلقا من صلصال من حن نسمون قال بخرج منها فإنك رجيم. قال فإنك من المنظرين إلا يوم الوقت المعين قال رب قال رب بما أضويته لو سكين لهم من الأرض ولأضوين لهم أجمعين قال هذا صراط علي مستقيم إن عادين ليس لك عليهم سلطان سلطان إلا من تبعك من الرّامين وإن جهنم لَمْ لَمْ لها سبعة أرواح، لها سبعة أرواح لكل باب منهم جزء ما قصون إن المتقين. Succesvolle dingen die we niet kunnen vergeten. Het في اي مرادي ان